يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنايا قد راقك صفا صفا صفا وطاب وف دراق كأس الصفاء وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا وجهي شمس الهدى من وجهي شمس الهدى نور الجمال لبدا ما فضله عمّنا عمّنا عمّنا وطاب وفد الهنى قد راق كأس صفا وطاب وفد الهنى قد فاز لم ارتقى طا الذي باللقاء قد فاز لم ارتقى قد فاز لم ارتقى طا وطبق كأس الصفا وطاب وفد الحنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر Pro de la الصفا sans sans وطاب وفد faire, sans faire. What's الصفا وطاب وفد l'an السلام عليكم أنا محمد يوسف أتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تتابعونا على مواقع السوشيال ميديا السلام عليكم